పాఠశాల వద్ద మనం ఎక్కడ ఉన్నాము మనం పాఠశాలలో ఉన్నాము نحن في المدرسه نحن في المدرسه ماكو باتن چپبدتوندى عندنا صف عندنا درس والو بඩි పిల్లలు هؤلاء هم التلاميذ هؤلاء هم التلاميذ اامي अध्यापकুরাలు هذه هي المعلمة هذه هي المعلمة هذه ترغتي هذا هو الفصل هذا هو الفصل منم يمچستنامو ماذا نعمل ماذا نعمل منم نيرچكونتنامو نحن نتعلم نحن نتعلم ما نموك بحاشا نيرتش كنت نامو نحن نتعلم لغة نحن نتعلم لغة نينو انجليش نيرتش كنت نانو أنا أتعلم الانجليزية أنا أتعلم الانجليزية نبو سبانيش نيرتش كو أنت تتعلم الاسبانية أنت تتعلم الأسبانية آتنو جرمان نيرش كونتادو هو يتعلم الألمانية هو يتعلم الألمانية منم فرنش نيرش كونتامو نحن نتعلم الفرنسية أنتم تتعلمون نحن نتعلم الفرنسية మీరేందరూ ఇటాలియన్ నేర్చుకోండి అన్తున تتعلمنا الايطاليه انتم تتعلمون الايطاليه వాళ్ళు రష్యన్ నేర్చుకుంటారు హోమ్ يتعلمون حضراتكم تتعلمون الروسيه హోమ్ يتعلمون الروسيه మేము మనుషుల్ని అర్థం చేసుకోవాలని అనుకుంటాము మనుషులతో మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నాము